سلطان الانبار الى يا بسم الله الرحمن الرحيم الله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مشكات لما للرحمنيه ولوني اصبعي ومعنى الحجر الكامل للمعاري الفرقانية وماتت الإمدادات الشبرحانية ورمز الأسرار المعبر عنها في الآيات القرآنية بشجرة مباركة زينت لنا شرق يثم لا غرب يثم قبر الانوار اللهم صل على سيدنا محمد جنه مأوى المؤمنين وسناره من تهسط الطريق يزري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلا إلى الرفر في الأسماء تفاق النبيين بالفق الأعلى إذ ذنى فتدلى وجاز غاية سبق المرسلين فكان قاب قوسين أو أبنى اللهم صل على سيدنا محمد الذي يكرمه الكريم بما أراه من آياته الكبرى ما زاغ الوصر وما طغى وأوحى إليه الرحيم أسراره العظمى ما كذبا جؤاب ما رآه الذي أعطاه مولان العظيم انتهى الخير فترضى. اللهم صلى على سيدنا محمد صلاة يرتاح لها الجلال ويضمئن بها القلب ويزداد الإيمان صلاة تقولنا liimti tani amlika wa tushiduna li wa shukrika wa ترحمنا الى حضيرتك كرامك لا تدخلنا بها حدا ان رضوانك وتطينا بها ما لا عين رت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر في نعيم وتمدعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في رحاب إحسانك وصاحات رضوانك اللهم صلى الله سيدنا محمد سماحة وجوه الخاشعين والرجاحة وقول السالكين وطحارة نفوس العابين وقوت ذات الصائمين كهف المستغيفين من المؤمنين والنور الفرقاني للأنبياء والمرسلين اللهم صل على عدد ما وجدته القدرة من الكائنات وعدد ما خصصته الإرادة في الأزريات وعدد ما في الويوب من الأسرار الخافيات وعدد ما خطه القلام من الكلمات التامات صلاه نعانيه في الصلوات ناميه في البركات دائمه يسر بي سلم نيتك دائمه بسلم نيتك ابديه ديموميتك باقيه يا بعظمتك مشموله مكفولة برعايتك اللهم سل على سيدنا محمد خلاصة خاصة من مبدعاتك ومظهرك التام في جمال صفاتك وخشية قلوب الهائنين في معاني آياتك وعبره المتفكرين في بديع مصنوعاتك الصاق يرواح عبادك مما يعيات في لاتك مدين عبادك الى سبيل رشادك اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الفضل الباق وسيم الجنين وتر في الوسيم الكحين والوجه البهي والنور الجني والمقام السمين وما القدر العليم يا يات كل رسوله وبني وسعاده كل صانع الله ثم صلى على سيدنا محمد صاحب العطاء والسخاء والشجاعة والنجدة والوفاء صراطك المجتقين وسبيلك القوين منزل عليه قولك الكريم فقد جاءكم رسولا اُتُسِقُوا وَازِ عليهما عليم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد شمس الرقايت الربانيه يتيم اصباح الحقايق ومفتاح نيوب الرحمنية ويمدع الفيضات الإحسانية اللهم صلى على سيدنا محمد الروح أثر الأرواح ونور بشاير الصباح وفتح تقدير الفتاح وسيما الحياة في وده أهل الصلاح اللهم سوي على سيدنا محمد وأعطي من الفضل أعلاه ومن العز ينفاه ومن الجاه يرقاه ومن القرب والوسيلة ما يعبه ويرضاه وابعث المقام المحمود واكر لديك مثواه اللهم صل على سيدنا محمد المصينه العظما مجابه الشكوى والسبب الاقوان رفع البلاء اللهم صل على سيدنا محمد على سعادات من احب الله في الكائنات فاتعة الأعمال الطيبات والسمر في نيب الباقيات الصالحات اللهم ارفع ذكره وأظهر قدره وأجزل سوابه وأعلم قامه وأدم كرابته وأعلم شفاعته بعضه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والنحو اللواء المعقود والمقام المحمود والحوظ المبرود والعز المندود والمنزلة السابية والرتبة العلية واظل لنا تحتار شكل العظيم ومنحنا به رضوانك المقيم اللهم سن على سيدنا محمد من الروح الطاهر الرفيع والملاد الظهير الشفيع الذي علا مقامه على كل مقام كريم وسما قدو فلو كل قدر عظيم اللهم صل يا ناس سيدنا محمد جامع التجليات الواصين وقيل الرحمات الحاينين ومن محراب الطارات العابدين ومن من الارشاد المعتبر سلا تنطهر بها القلوب وتغفر بها الدلوب وتدفع بها القطوب وتفرج بها القلوب وتمنحنا نعمة الشهود في دال القلوب يا بل كرم والجوب اللهم صني أكمل صلواتك في حضرة لقائك وسلم أجمل تسليماتك في مقام إحسانك وبارك أفضل بركاتك على المتحقق في قداسة نعامك سيدنا ومولانا محمد الرؤان الهدى مرتني في محرام إكرامك وفرقان التقاء المبجلي في نفوس أميائك ومعنى الصحف المكرمة في حياتي أصفيائك وسر الكتب القيمة في صحافي الضيائك والكلمة الطيبة السامي فارعها في سمائك والبحر المحيط الزاخر متلاطي بأنواع جودك وطائك والمور بالعذاب الوافر المتزاحم بأنواع برك وسقائك بأنواع برك وسقائك صل عليه صلاة تمنع سماوات وما فيها من مدائع خلق الله وتزين الأراضين وما تحميها من عجائب سلو الله صلاة ندخل بها حسن الله إلهي إله إله من شاهد بها وجه سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فتلهمنا بها التوفيق الى طاعه الله الى طاعه الله وترزقنا الله من هالطاب قد الله وتوفي من يرضي فالتوكل على الله فالتسليمها لحكم الله وندرك بها معنا فإنما تولو فثم وجه الله وأجعل صلاتنا عليه ذخرا لأمياء ذخرا لأمياء ولنا واخرنا نعم نعمة منك ورحمة فنعمة منك ورحمة وارضقنا شفاعته يوم الحساب واجعل لنا عندك ذنفى وحسننا واغفر خطيتنا يوم الدين وحسنا مع النبيين والصديقين والشهدان والصالحين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم